نريد أن نعيش بحق مع القرآن وأن يملأ قلوبنا خشية وإيمانا وانكسارا بين إيدي الله تبارك وتعالى وأن يملأ عقولنا فكرا وتدبرا وابتكارا وعمارة لهذه الأرض بهذا العقل المسترير نريد أن تتغير نفوسنا لنكون بحق الربانيين ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون اليوم بنأخذ آية أخرى من سورة الكاف إنهم فتية آمنوا بربهم وددناهم هدى وموضوع حلقتنا اليوم فتية آمنوا بربهم نريد أن نبحث عن هؤلاء الفتية وأن نربيهم على الإيمان إذا إذا كانت القيم الحقيقية في الشباب فهي في الإيمان فتوة الإيمان فتوة الإحسان ليس فقط فتوة الأبدان. البعض ينظر إلى الفتوة على أنها فتونة الجسم، ولا الصبي يضرب أي واحد، يدافع عن نفسه، يلعب كاراتيه، يلعب بوكس، يقدر يعمل أي شيء. هذا جيد، ونحن حفّ الشباب على القوة البدنية بكل سبيل مشروع. لكن الشديد ليس بالسرعة اللي بيسرع الآخرين. إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الإيه عند الغضب، لأنه قوة في السيطرة على هواه، على نوازعه، على أفكاره إذا شطط وذهبت بعيدا القوة هنا أن نكون مؤمنين أصحاب قوة في الداخل وقوة في الخارج إنهم فتية آمنوا الإيمان فين الإيمان ما قرأ في القلب وصدقه العمل. إذا نحن لا بد أن نشترك جميعا حكومات وعلماء وقادة ومفكرين صحفيين آباء أمهات مدرسين مدرسات حتى المنشدين والمنشدات أو المغنين والمغنيات مغنيات للنساء لما لا نجيز رأ تغني وسط الرجال. لا بد أن نهيأ جيلا جديدا يحمل القوة الإيمانية والحرص على بناء أنفسهم وفق منهج الله تبارك وتعالى وذلك سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم يقول ما نحل والد ولده خيرا من أدم حسن نحن اليوم عايشين في القرن الحادي والأشرين كم من الرجال والنساء والأولاد عاشوا وماتوا ولم يذكرهم أحد لكن نحن نذكر عبد الله ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الله ابن أوبكر الصديق رضي الله عنه جابر ابن عبد الله ابن حرام أسامة ابن زيد ابن حارثة معاذ ابن عمر بن الجموح معوذ ابن عفراء عبد الله ابن الزبير ابن العوام أسماء بنت أبي بكر الصديق حفصة بنت أبي بكر الصديق فاطمة زوج الإمام علي بن أبي طالب كرب الله وجهه نذكر هؤلاء لأنهم تربوا تربية راقية جدا تربية عالية تربية الأفذاذ فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى نحن جيل الآن يبحث عن مكان حتى لوار لو الشباب وراء الزمان والمكان أن الشباب في حياة هذه الأمة وفي قيادتها تعجبت عندما أذهب إلى الغرب ونادرا أن أجد مركزا إسلاميا في أعضاء مجلس الإدارة واحد من الشباب كيف يخل الشباب من المجالس الإدارية المراكز الإسلامية كيف تخلو إدارات كبرى مجالس الجامعات لماذا لا يتم إحياء قانون ماضي أن يحضر طلاب متفوقين أو ممثل الطلاب المنتخبين بالفعل لماذا لماذا لا نثق في أبنائنا في شبابنا القرآن يتحدث عن فتية آمنوا بربهم صنعوا التاريخ تحدوا الملك الذي أمرهم أن يعبدوه من دون إله عز وجل تمسكوا بالحق رغم الضغط الشديد والطوارئ المرفوعة ورغم الخوف الذي ألقي عليهم لكن فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى أين الشباب في حياتنا؟ لماذا لا يكون وزير الشباب دائما شبابا؟ لا يعقل أن يكون الشباب وراء الأستار ونطلب من الجيل الذي سأصنع المستقبل أن يقضي في أمرهم غيرهم لماذا لا يحضر مجالس الأقسام والكليات الشباب المتفوقون لماذا فتية سد الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أسامة بن زيد قائد أعلى القوات المسلحة في جيش فيه او بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وفي عمرو بن معدي الكرب في سعد بن ابو وقاص في خالد بن الوليد في عمرو بن العاص لمين وساب ابن زيد 17 سنة هل يمكن ان يقبل احد في عالمنا اليوم ان يولي قيادة عسكرية لشاب عمره 17 سنة بعد تأهيله طبعا مش شاب جاي يعني يقول لك سباح الخير وجاي واقف على طرف جزمة كعبها عالي وعامل لي سوالف معرفش ايه وبعدين يقول انا بايدي دي انا اقدر اكسر الشوكولاته دي وبعدين جه يكسرها ضربها مرتين ثلاثه ما انكسرتش يقول مش تقول ان فيها ملبن ده شوكولاته فيها ملبن معرفش يكسرها بس في ايده بيقول لك ولي عزم يشق الماء شقاً ويكسر بيضتين على التوالي شباب الهيبز شباب الفاضي شباب النواصي شباب اللي بيجروا وراء البنات اللي قاعد على الانترنت يبحث عن الفضاحيات شباب اللي قاعد يشوف رأسلات فارغة شباب المراهق، اللي عايش أحلام وورود لا توجد إلا في رأسه لا يعيش الواقع بآلامه وآماله وأعماله التي يجب أن يؤديها في هذا الميدان الذي هو فيه ليس الفتى من قال كان أبي ولكن الفتى من قال ها هأنا ذا أنا موجود وأنا سأغير وإن كان صغيرا فهو عند الله كبير وعند الناس كبير شاب صغير يتقدم إلى الخليفة المنصور ناس كلها خايفة تتكلم معاه كانت فيه حدة وشدة وأصيبت القبيلة أو المنطقة كلها بمجاعة ولم يصل لهم شيء من الأرض الخلافة أو من بيت المال المسلمين، فتقدم شاب صغير لا تجاوز العشرة. قال يا أمير المؤمنين، قد أصابتنا ثلاث سنين، يعني ثلاث سنوات عجاب قحط ما فيش مطر بينزل. فأما السنة الأولى فأذابت الشحم اللي عند شوية شحوم زيادة راهم، والسنة الثانية أكلت اللحم، السنة الثالثة نقت العظم، يعني اللحم الشحم ضاع واللحم راح وبقينا إيه عظم كذا يعني مهشم ما فيش كلفة ما فيش حال وعندكم فضول أموال فإن كانت لكم فأعطونا منها فإن الله يجزي المتصدقين وإن كانت لنا فأعطي كل ذي حق حقه قال ما تركت لنا شيئا يا أولام من أين أنت من أي قبيلة قال أنا من قبيلة كذا قال الخليفة أعطوهم وأغنوهم لأن في شاب في فتا استطاع أن يكون عنده من الشجاعة القلبية والقدرة الخطابية والكلامية ما يقنع الخليفة بأن هناك أزمة أولا ثلاث سنين أصابت الشحم فأذابته واللحم فأكلته والعظم فنقته وبعدين واحد يلقي المشكلة وخلاص شوف انت حل لا دا بيحطوني الحل بقولوا عندكم اموال تبقى الاموال دي حاجة من اتنين يا اموالك انت فهتصدق علينا ان الله يجد لهم تصدقين وان كانت لنا يبحقنا ادهن المنطق ده بهذا الادب بدل الشاب ما يروح تحت الارض يمسك مدفع ويتدرب ويروح يأتي الناس من السلطة وليه نحن نريد ان ندرب ابناءنا وشبابنا على ان يكونوا في العالم عند قدرة على الحوار والأخذ والرد عنده ثقة في نفسه ويتقدم برأيه ونحاوره ليس لأنه طفل صغير عملا بهدي النبي صلى الله عليه وسلم عندما وجد الله بن الزبير شاب عمره سبع سنوات يرى كبار الصحابة والناس من القبائل تأتي لتبايع النفسلم على الجهاد والسمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكرة وعلى أثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهلا يوم الله بن زبير روح يجمع الأولاد من سن سبع سنين وهو نازل سبع سنين يعني جاب أربع سنين وثلاث سنين وصفهم صفين وعمل نظام زي كده الخطوة, المرش الخطوة المعتادة العسكرية وراح لبيت رسلم وكأن به أدى التحية رسلم زي ما استأدى في القوات المسلحة الواحد يقف كده ويعمل التحية لازم يده تحتز بهذا الشكل أنا بتخيل يعني طرق بابا من السلم بكل أدب خارج النبي أعطاه التحية القوية قال رسول الله هؤلاء جاءوا يبيعونك فتية أولاد صغار رسول لم يهزأ بهم ولم يهملهم وإنما وقف كما وقف للرجال وبايعهم واحدا وراء الآخر بنفسه فما كان منهم واحد إلا قائد من قادة الفتوحات الإسلامية بعد ذلك لا أريد من مدرس أن طالب عنده لأن ده ممكن يكون هو رئيس الدولة ممكن يكون الوزير ممكن يكون المدير صاحب شركة صاحب صحيفة صاحب مقال فريد، صاحب كتب عديدة، صاحب مقالة نادرة، صاحب قصيدة شعر، قصة رواية، صاحب دور اجتماعي. فأريد أن نستخرج هذه الكنوز من بينها هذه النفوس الطيبة. في كنوز مركوزة في النفوس مع الكبت وأجواء الكبت والحرمان والتضييق على الناس هذه تتفجر في الناس بعضهم البعض. أكمل يريد أن نخرجها لصالح الأمة والبلد والمجتمع والعالم كله نريد هذا هؤلاء الشباب دخلت مرة لمدرس مرة واتنين وتلاتة وتلقط خد الدورة دي خد دي لأنك لا تجيد التدريس مرة اتنين تلاتة وبعدين يعني قالوا لي لازم تكتب تقرير عن المدرسين كنت متطوع بهذا في احدى المدارس الغربية في أمريكا فكتبت ثلاث سطور عفوا ثلاث جمل قلت إن هذا المدرس لا يفهمه المتوسطون ولا يشجع المتميزين ولا يستنهد المتعثرين وليس عنده مدرس ممتاز معدد مع 3 حاجات دول لا يفهمه المتوسطون ولا يشجع المتميزين ولا يستنهد المتعثرين المدرس لازم يكون عنده وضوح عنده طالب يعني متميز باين عينيه الطوق الشرار عقل ده نابغة صاحب قصيدة شعر صاحب كده صاحب قلم صاحب متميز في الرياضيات يأخذ هذه النماذج ويطلعها للمجتمع ويربيها ده المدرس المربي أما المدرس مش عايز وقعد دماغ يكتب كل اللي قدام ويعملهم كلهم نموذج شرح واحد يقولك ده عدل ومسواة هذا ليس عدلا ولم مساواة. ليس من العدل أن تعامل الكريم كما تعامل اللئيم وتعامل المتميز كما تعامل المتعثر إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى الله سبحانه وتعالى لما رأى منهم هداية رأى منهم إيمانا زادهم هدى إذا رأيت من الطالب عندك أو الأرض وجد من أحد أبنائه نبوغا أخلاقا سامية يعطي زيادة من التربية من المسئولية من الثقة يحاول أن يكون هناك شحناء ولا بغضاء ولا حقد ولا غل ولا حسد لكن الذي عنده طاقة لا بد أن تأخذ مجالها وشبابنا فيهم طاقات وانا وجدت في كثير من هؤلاء الشباب قدرات نادرة متميزة شباب وفتيات والله تقاصر جهودي مرات وأنا أنظر إلى هؤلاء طلابي وأنا أقول هؤلاء أفضل مني عند الله سبحانه وتعالى أحسبهم كذلك ولا أذكى على الله أحبك لاني أحب الشباب وأثق في الشباب وأرجو أن نجد دائما من الأباء والأمهات المدرسين والمدرسات من المسؤولين في الأنظمة والحكومات أن يثقوا في ليه مجلس الأمن ما يكونش فيه أعضاء من الشباب ليه المجالس النواب مبقاش فيها شباب تحت سن الثلاثين من عشرين لثلاثين يكون في نسبة ليه, ليه شريحتهم قد ايه في المجتمع دول كم شريحتهم في المجتمع لكن لم ينضج احنا مسؤولين عن عدم انضاجه في رأس متميزين ينضجون يبقى عنده خمستاشر سنة وانضج عقلا وارشد تصرفا من العنبار بعين سنة قدرات ومتقاط واحد ذكي جدا لكن حرام واحد قوي جدا لكن ظالم فهناك قدرات متميزة هناك موهوبون وفي ماجستير ودكتوراه الآن تعطى في تربية الموهوبين والمتقوقين والمتميزين فيا ناس كفاية كبت لطاقات الأمة وشباب الأمة نريد أن نفجر هذه الطاقات في الخير ولا نتركها تنفجر في الشر نريد أن نوظفها في الجوانب المضيئة المشرقة في هذه الأمة هذه الأمة ولود والله إذا مات منا سيد قام سيد قؤور لما قال الكرام فعول ليست أمة عقيما واحد الذي عنده الحقيقة والباقي ما يعرف شيء القرآن يتحدث في سورة سمها سورة الكهف كلها تتحدث عن الشباب سيدنا يوسف عليه السلام شبابه كان كله عفة ايمان خلق عزة كرامة احسان هذا سيدنا يوسف عليه السلام الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم النبي صلى الله عليه وسلم لما اتى بدعوتي قال كذبني الشيوخ وآمن بها الشباب وسيد الشباب الحسن سيده شباب أهل الجنة الحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين سيده شباب أهل الجنة بلدينا عندنا نماذج من السيرة نماذج من التاريخ نماذج من الواقع أيضا المعاصر القرآن رباني قدى القرآن